ما كنت بجانب وما كنت ثاويا في أَهْلِ مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ ونكون من المؤمنين Maar wat ik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 Qul fātū b min wa in فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن taba'ahu bi'ayri qudamm in Allah inna Allaha وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ALLAZINA ATAYNA HUMUL KITABA MIN QABLIHU YUMINOON dat is En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 وَإِذَا سَمِعُوا لَوْعَةً أَوْ أعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا In de kanaal وقالوا إن تبع الجد مع كنوا تخطئ من ربنا اولم نملك لكم ارى Amin, je bent bij mij. كم أملك ما من قرية بطرت فَتِلْكَ فتلك مساكنهم لم jam in het en وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُعَذِّبَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ في أمها رَسُولًا ۚ يَطْلُبُ مَا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمين وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كممت تعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تزعمون waarvan degenen die het hebben gezegd, برانا إِلَيْكَ ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يسلموا تجيبوا لهم ورأه العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يُنَادِيَنِ فَيَقُولُ مَاذَا أجبتم Weer je om je heen, vooral om je heen, Sommige dingen zijn En ik ما كان لهم خيرًا سبحان الله وتعالى عن wa ma bu وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَى فَنَاتُ بِصِيرٌ وَمِنْ رَحْمَتِهِ دَعَا لَكُمْ لَهُ لَهَنَ عَرَنِ Kun u fi, en Wijoma je nodigen, كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله Valemo, en al إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَعَ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوذِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوذٍ أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ zal de koude koude koude koude Omdat hij in wat aat al Allah de en wat وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب wa la inna ma utitu أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يستطيع Alu met de فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة دنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حو عظيم وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ثَوَابُ اللَّهِ خير لمن آمَنَ وعمل صارحا وَلَا فخسفنا به وبداره الْأَرْضَ فما كان له من فئة ينصرونه من الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق. Zal iemand scheuven in en zal إن الله علينا لخسف بنا ويك لا يفلح الكاف تلك الذار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتكين من جاء بالحسنة فله خير منها waar men jaa bij de slechte, Inn alledie, farzat al ik Ma'ad. Jaa is de En Waar kun je teruggaan? ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت